مهما وحبك نار ج م ه قلبك هفضل ح ب ك مهما ك ن ا ح ك يتعب من طول المشوار جمد قلبك هفضل حبك الصعب جمد قلبك غفضل احبك ي و ع د تخون الحب و تكره مهما يكون جمد قلبك. هفطل حبك. うん。